والسلام على ودي الذي مصطفى مشترك حتى نشعر يلا بسؤال مشترك فين لا, لا سيما النبي المشتفى من المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوته الكرام ما زلنا مع التفسير وصورة الأنعام قد بلغنا إلى قوله تعالى لا تقربوا مال الاتيم إلا بالتي أحسنوا حتى يبلو أشده وأوفو الكيلة والميزانة بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا ما زلنا مع أصارة النبي صلى الله عليه وسلم وطلو فتعالوا أطلع عليكم ما حرم ربكم عليكم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وهذه الوصية السابعة تحريم أكل مال اليتيم وأكل مال اليتيم من أعظم الكبائر وقد قابل مثلاً إجدانوا سبع موبقات من أكل مال اليتيم قال الله تعالى إن الذين أكلون أموال اليتيم ظلماً إنما أكلون في بطنهم ناراً وسيصلون سعيراً وهنا الأمر بالمحافظة على مال اليتيم وهو من أعظم كما قلنا من أعظم الطاعة حاكم الله شيخ داود, شيخ داود ما طلبته مني موجود لكني ما أدخل للنت فلو تواصلت مع الصفحة لتأخذ منهم الإجازة تكون أحسنت إلي ما طلبته موجود من زمن يعني لكن أنا المشكلة لا أدخل على النت فلو شيخ داود حياكم الله لو, لو, لو تواصلت على الصفحة يرسلوا لك ما طلبت لذلك الله خير فالأمر هنا بالمحافظة على مال يتيم مع عدم أهدارها وعدم أكل مال اليتيم وعدم المجاسفة المجاسفة بواضح هذا المال او إدخال هذا المال في تجارة يمكن أن تضيع هذا المال كأن يبيع بالتقصيد وغيره ولذلك يعني الشرع جاء بأن الوصري يأتي يحافظ على مال اليتيم يا أعبدالله يا أنس أعوذ الله عنك أحمد الله عليكم. قدوانكم اجد السلام الله صار احسن الله عليكم يحافظ على يحافظ ماله ولا يجازر ولا يخاطر بمال اليتيم بده ان يحافظ على المال يعني محافظه حتى يبلغ الطفل الى سن الرشده حتى يبلغ اشده ويبلغ اشد مختلفوا قدر ما بعضهم قال الى الثلاثينات وبعضهم قال الى 40 وبعضهم قال يعني اختلفوا في مساله الاشد ده صحيح انا بلوغ الاشد معناها بلوغ الحلم فان انست من رشد فادفعوا اليهم امواله والامر بالامر بالعدل في الميزان حياكم الله حياكم الله والأمر بالإحسان في مسألة المكيال والميزان والقسط فيه بالعدل في الأغذاء أو في العطاء وحرمة التطفيف وقد قال الله تعالى ويل للمطففين فقال أفركال والميزان بالقسط يعني بالعدل في الأغذاء وفي العطاء فلا زيادة ولا, ولا نقصان وإلا التطفيف من أظلم الظلم ومن أعظم الظلم الذي يبغض الله جل قال الله تعالى ويل للمطففين الذين أذكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي انقصونا الوزناء ثم قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها وإلا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك ومصاكم به لعلكم تذكرون هذه التكاليف في, في وسع الإنسان في طاقته لأن الله جعلنا في علاقة لا نكلف نفسا إلا وسعى إذا كل ما قد كلف الله به كان على الوسع فضيل الشيخ عادل أحسن الله عليك شرفت بك جدا أنارت لنا مجالس حياكم الله وهذه أيضا فيها أنه ما من تكليف إلا هو في الطاقة إلا هو في السعر ولذلك كل من كان التكليف يشق عليه فإن المشقة تجلب التسير وإذا دق الأمر التسعى فالمشاق تجيب تسهيل وإذا ضاق الأمر تسعى لا نكلف نفسه إلا وسعى وإذا قلتم فاعدلوا يعني إذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل وإذا قلتم شهادة أو قلتم ميزانا أو قلتم في أمر هذا الأمر سيفصل بين متخصمين متنازعين فعليك أن تقول العدل وإذا قلتم وإذا قلتم فاعدلوا فلا بد ولو كان ذا قرب ورب عليك العدل في القول وإلا فإن التجاوز والتعدي يكون من الزور والنبي صلى عد شادة الزور من أكبر الكبائر كان جالس فاتكع وقال ألا هو قول الزور ألا هو شهادة الزور, الزور, الزور حتى قلنا ليته سكت حتى قلنا ليته سكت واذا قلتم فعدلوه ولو كان ذا قربا ولو كان المشهود عليه من ذوي القرابة وجب العدل في القول بين طواف البشر حتى لو كان المشهود عليه من الكفر والحق له بد أن تضبط الحق له فالظلم ظلمات يوم القيامة وإن الله جل فعلا قد حرم الظلم عن نفسه وهو القادر عليه قال يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسه واجعلت بينكم محرمة فلا تظلموا وقال وقال إن قال الله تعالى إن الله عليكم سلام وكاته شريف أحسن الله استنرت المجالس بوجودة قال الله جل جل فعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم النساء شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة والعدل هو أساس التسبيت وأساس الخيص والعدل كما قالوا العدل أساس الملك والظلم نهار الملك لأن الظلم مرتاح هو خين وأبغى ما يبغى الله جعله الظلم ولأن في الظلم التعدي والتجاوز وفيه إهدار الحقوق فيه أيضا قهر النفوس بالظلم يكون قهر النفوس هذا أشق ما يكون على المكلف والله جل فعلا لا يحب ذلك نعم. قال وبيع... وبعهد الله أوفو يعني أوفو بكل عهد ما به الله جل فعلا سواء كان في معاملتك بينك أو الله أو معاملتك بينك أو بين بينك وأن الله لابد أن تفي بما أحدت الله جل العالم فكل نذر كل عهد واجب الوفاء به بينك أو بين ربك لله جل فعلان ولذلك مدح الله جل فعلان الذين يفون بالعهد أو يفون بالنذر يفون بالنذر واخفون أو كان شره مستطير فكان بالوفاء على سياق المنة وسياق المتح نعم في أيضا فيما بينه أو بين العباد واجب عليه أن يفي لهم بما كان مؤهد بينه وبينهم أو بما كانت من العقود يا أجوال الذين أمنوا أوفوا بالعقود والوفاء بالعهد علامة من علامات الإيمان وخلف الوعد وعدم الوفاء بالعهد علامة من علامات النفاق علامة من علامات النفاق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال آية المناجق ثلاثة وقال إذا عاهد غضر أثلاث إذا وعد أخلف ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم هو أمر الله أوصيته لكم وفرضه عليكم وكتبه لكم أمركم به أمر مؤكدا لتتطعذوا ولتسارعوا في تنفيذه وتسيروا على المقتضاء وهذه الوصايا العشر مما لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار هن محرمة على بني آدم جميعا ولهذا أكدها الله تأكيدا في هذه السورة الكريمة وتره كرر هذه الوصايا العشر كررها متفرقات في الآيات كما في الأسراء وفي غيره يتمسك المسلم بذلك ولا يغفر عنها لأنها وصايا ربانية ولأنها دلالة على رفيع الخلق ودلالة أيضا على عظيم الفعل ودلال على صدق التعبد لله دل في أولاد وقدرت مثل هذه رب يحفظهم وكل سوء رضي الله عنكم وعنده شيخ داود فوق رأسنا ونستبشر خيرا بوجود مثل حضرتك بيننا وأيضا مع إخواننا في العراق الله يحافظ على أهل السنة والجماعة رضي الله عنك وعنهم وألقى عليهم السلام وَأَدَامَ الله خيركم وَيَسْرَ أَمْرَكُمْ وَفَتْحَ الله لكم اللَّهُمْ أَمِينَ وَمْهَامُمْ في التوراة وصيت أنا الرب إله إلهك الذي أخراجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك إله غيري أكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد شهادة زور لا تشتهي بنت قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيء مما لقريبك يعني لا تتعدى حق غيرك واليهود أنا عظيمة جدا بهذه الوصايا بحفظها وكتابتها ونشرها ومع ذلك ترهم أبعد الناس عن تحقيقها فهذه الوصايا سمة من سمات المؤمنين هذه الوصايا علامة على فضل المؤمنين هذه الوصايا بيان على هذه الشريعة الغراء التي جاءت ناسخة لجميع الشرائع أتت بكل الأداب والفضائل وأتت بكل العذات والعبر وأتت بكل الحكم والأحكام أتت هذه الوصاية لتشهد وتعلن أن أخلاقيات أهل الإسلام هم أرقى, أرقى الأخلاقيات وأن أهل الإسلام هم أعظم من سعى سعيا حثيثا إلى أن يكون يعني شامخا عزيزا عند عند التعامل مع العباد بالعدل والإحسان وبالفضل وبالوفاء وعند رب الاباد بالاستكانه والتضرع وايضا ايضا المسارعه في مرضاته لذلك قال الله تعالى بعد هذه الوصايا العظيمه التي تحدد ملامح شخصيه المسلم تعبدا لله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلك وصاكم به لعلكم تتقون والمعنى أن دين الإسلام هو دين الله مستقيم الذي لا يقبل الله دينا سوى بعد بعثه خاتم النبيين فاستمسكوا به ولا تتبع الأداء المختلفة ما في دين إلا دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وقالوا من يبتغذ إلى الإسلام دينا فلن يقبل من وفي قول هذا صراطي مستقيما هو الطريق الذي يوصل إلى الجنات بسلام وبكرامة وبينه سبل متفرقة وهي سبل الضلالة والصراطي المستقيم هو المتفق مع الشراء القويم ولذلك شوف فرق وجمع قال سراطي هو سراط واحد ما ليس, ليس جمعا لما تكلم عن سبل تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل وجعله سبل متفرقة سبل الضلالة التي أكثرت الغواية فالطريق السراط المستقيم هو الخط الذي يصل كما قلنا إلى مرضات الله وفي نهايته جواره في الجنة بسلام هذا صراط الصراط المستقيم هو المتفق مع الشر القويم الذي شرع الله جل, جل في أوله فمن استمسك بالعهد الأول واستمسك بهذه الشريعه الغراء صار على الصراط المستقيم الطريق الموصل الى الى رضات الله جل جلا قال ولا تتبع سبيل فتفرق بكم شفت ولا تتبع سولا فتفرق بكم فهو في كل طريق عليه شيطان فيها الغوائل است فيها الهداية وتكون فيها ايضا الفرق مهما تجد يعني من اتحاد أهل الكفر على أهل الإيمان فقلوبهم شتى كما قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وقال عنهم في جبنهم أيضا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة محص محص محص محص أو وراء جدر قال لعلكم تعقلون فكانت هنا هنا يعني هذه الوصايا التي عمرناكم بها هذه الوصايا التي توصل إلى الطريق المستقيم تمثل بها تمثل بالطريق المستقيم الذي فيه الهداية وفيه الوصول إلى برضات الرب رجل فعلا ورزالة قال لعلكم تعقلون قال لعلكم تعقلون إذن مدار النجاة على التدبر ومدار النجاة على عقل آيات الله دل في علا فهي لذوي الألباب وذوي البصائر وذوي القلوب النقية لا سيامنا نعلم يقينا بأن القلب في الله العقل في القلب العقل الذي يصل بالإنسان ويعقل عن كل محرم وتعدي وتلاوز هو في القلب فالمسألة مسقلة بالقلب لعل لكم تعقلون وتعلمون هذه الكبائر والموجبات والمهلكات فتتلنبوها فتعقلوا النفس عن عن إتيانها وفي قوله لعلكم تذكرون لما كان الصير في طريق الفضيلة الاستقامة يحتاج المقاومة النفس وجهاد لها لتستقيم على شرع اللاجهة الفعلاء قال لعلكم تبتقون ولعلكم تذكرون يتدبر ويتذكر ويعلم بأن اللاجهة الفعلاء قد رحمه بإظهار الخير من الشر وأيضا قد رفعه درجة عندما قال له أن يفي بكل هذه الواجبات وأن ينتهي عن المحرمات فيتذكر وتدبر حتى يصل إلى مرضات ربه جل وعلا وانتهى إلى قوة لعلكم تتقون ففيها هنا التقوى بأنه يعمل بطاعة الله على بصيرة على نور من الله وهنا كتب الله تعالى ووصل الله هذه الوصايا فهو ان كان على نور من أمره أو على بصيرة من أمره وقد تعلم هذه الوصايا وأتقننا فيها فهذا علم لا يصل بها إلا بالعلم ولذلك التقوى لا يصل إليها إلا العلم التقوى إلى أسر العهد عمل بطاعة الله على نور من الله على بصيرة والبصيرة هي الأن وفيها الإخلاص ويرجو ثواب الله جل في علام وقد وجد أصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط لهم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا كثيرة عن يمينه وعن شماله قال وقال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو اليه ثم قال قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لعلكم قال قال هذا صراطي مستقيما ففي في قوله تعالى ان هذا صراطي مستقيما وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نعم رضي الله تعالى نسأل الله أن يجبع منها في الجنة وأن يحسن إليكم وأن يجعل قلوبنا عامرة بالمحبة له وفيه سبحانه جل شعلا وأن يجعلنا وياكم من, من قيادهم الله جل شعلا لنشر السنة وقمع البدعة والعمل للدين الله جل شعلا وإظهار الديانة التي إذا التزم بها المرء نجى ووصل إلى مرضات الله جل شعلا قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السولة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعل لكم تتقون فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خط الخطوط حول هذا الخط يميناً وشمالاً قال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان وهذه الوصائف كما قلنا وجدناها في التوراة في هذا الباب نعم على العلم الذي يصل الإنسان إلى الهدى أما الهغة فإنه يصل بالإنسان إلى الردة الله المستعان الله يصل لنا هذا العلم يا رب العمين ونئوه ويسره لنا ويمشوره لنا ويجعل إخلاص الوجه لله الكريم ثم بيّن الله جلال الارتباط بين شرائع الإسلام بكل جعلنا منكم شرعة منهاجة لكن في الخير والجميع يتحد على أمر أساس ألا وهو توحيد رب الناس سبحانه وجل فعلا الأنبياء وإخوة لعلات دينهم واحد وهو توحيد الله وشرائعهم شتى بس الله أن لك القبول في كل أحوالك في حركاتك أو سكناتك أو حلك أو تلحالك زادك الله حرصا قال الله تعالى ثم آتينا موسى الكتابة تماما على, على كل شيء ثم آتينا موسى الكتابة الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون والحق هنا كما أن الله جعل أعطى القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه قضاعة التوراة لموسى أعطاه التوراة نورا وهدى وأشفاء لما في الصدور تماما للكرامة والنعمة نعم على موسى عليه السلام الذي كان محسنا في عمله صالحا في سيرته كان كان ساعيا إلى تعبيد العباد, رب العباد وإلى نشر التوحيد وقاتل عليه عليكم السلام وبركاته. فكان فكان الفكاة الهداية والنور مع التورات وقد نشرها موسى عليه السلام من بين بين, بين, بين إسرائيل وأمرهم بالعمل بها والأغذي بها وبين لهم أنه لا نجاة ولا كرامة لكم إلا بالأغذي بها ثم قال الله تعالى مبيناً بعد أنه أعطى الكتابة تماما يعني بالتمام والكمال والإحسان لموسى عليه السلام ولذلك حقاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الأفق الذي سد الأفق سوات في الأفق فقال هذه أمتي يعني بكثرة أتباع موسى عليه السلام فقال له هذه أمة موسى هو أكثر نبي كان له أتباعه موسى عليه السلام إلا من نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون أي هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم هو, هو الجائزة الكبرى وهو المعجزة, المعجزة الأتم وهو صالح لكل زمان ومكان وقد قال النبي سلم ما من نبي إلا أعطاه الله على, ما على مثله آمن الناس من المعجزات النيرات قال وكانت المعجزة, المعجزة التي حبان له بها هو القرآن معجز في الفصاحة والبيان ولم لم شمل كل الشرائع جعلها في هذا الكتاب ونسخ الشرائع وكانت الشرائع الحاكمه في هذا الكتاب فيه العظات والعبر وفيه الحكم والاحكام فيه الكلام على على على الثواب والعقاب لمن اتى بقضيه الكبر الكبرى لا توحيد الله جل والكلام عن صفات الله جل فعله لذلك هذا الكتاب كتاب بركه فيه بركه كله بركه ولذلك بركه تطمئن به القلوب بركه تنشرح به السدور بركه بانه تبارك به الأرزاق بركه يكون في حفظ لعباد الله دلل فعله بركه لان في حفظ إما في القلب قال الله تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه وتقوا لعلكم ترحمون قال الله تعالى ان انزلنا من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره وقال الله تعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب وانظر كيف تفعل هذه الآيات العظيمة أو الأنوار القرآن في قلوب أهل الإيمان قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل ولذا كانت تكرار دعاء النسلام وجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وهمي اللهم امين أدعو الله وكشيف صلى الله عليه الله, الله القرآن فالله مقامك فاد القرآن عظيم وان هذا القرآن به النجات وبه العز وبه الشرف وبه التمكين قد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم عزكم وشرفكم وتمكينكم في هذا, في هذا الكتاب قال النبي العدنان تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضل بعد أبدا كتاب الله وسنة وعطراته أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا نعم عن دراسته, عن دراسته من الغافرين نعم هذا هذا هو الفضل العظيم على الأمة بأسرها فليفرحوا بهذا الكتاب ولأن, ولأن هذا الكتاب فيه النجاة وفيه التوحيد وفيه العبور يعني أو, أو ضمان سرعة العبور على الصراط وفيه أيضا يعني الحفظ في النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة قال أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين أي لا لا تقول من القيامة ربنا تركتنا وما أنزلت علينا كتابا لو أنزلت علينا كتابا مثل الطائفة التي سبقتنا لكن أسرع النسل مرضاتك وأسرع النسل تطبيقه وأسرع النسل تحكيمه قد جاءكم هذا الكتاب قد جاءكم هذا الكتاب هل اتبعتموه؟ هل أقمتم له وزنه؟ هل عملتم به هل عرفتم قدره وقد يقول إنما أنزل الكتاب على يهود النصارى وهل أنا أعلم لغة اليهود والنصارى جاءكم رسول بلسانكم, بلسانكم وجاء القرآن بلغتكم وكان, وكان, وكان من المعجزات أنه قطع وأجهز على كل الفصحاء والبلغاء لم يأتوا بشيء من, من بمثله ولا بعشر صور ولا بصورة بل ولا بآية وهذا قاطع حج على هؤلاء نعم أو تقول لو أن أنزل عين الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاءكم الكتاب يعني تقولون لو أن أنزل عين الكتاب كما انى كتاب هدايه لليهود والنصارى والكتاب لو جاءنا كنا اهدى منه وكنا اسرع رضا لربنا وكنا اسرع عباده وقياده فلقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمته فمن اظلم من كذب بآيات الله وصدا حرف وصدا فانها سيزل الذين يصدفون عنها عن اياتنا سواء اداب بمكانه بمكانه يصدفون ايات اتهادوا ما شق قريش فلقد جاءتكم الحجه الواضحه النيره هذه بين أيديكم الآن تعرفونها على لسان الصادق الأمين وأنتم نقبتموه بذلك هو صادق مصدوق جاء على لساني هو القرآن معجزة البيان الفصاحة والبيان وهو كلام الرحمن فيه الهدايا وفيه الرحمة وفيه الإيمان وفيه التمكين وفيه العز فمن أكفر ممن كذب بالقرآن أو ادعى كذبا وزورا بأنه من كلام البشر كما قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمعا أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سألهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف ثم نظر ثم عبس وبسر ثم عدبر واستكبر فقال ان هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر هذا الرجل الذي قال ليس هذا من كلام البشر علمنا الفصحاء والبلغاء والشعراء ليس هذا من الشعر ليس هذا من الكهانة ليس هذا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه للطلاوة وإن أسفله مغضق وإن عليه لمثمر فخشي أبو جهل أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فجاءه هذا البئيس التعيس قال قومك قد جمعوا لك الأموال تتكلم لنا فيه بكلمة فوصف الله العالى عندما فكر وقدر وهذا من اجل المال والسلطان باع كل شيء باع الحق الذي ظهر له وكانت حجه عليه ف الناس واجذبهم من كذب من كذب بالقران ولم ولم يؤمن به مع مع ظهور حجته ومن أظم من صرف الناس صدف الناس هو الاول من صرف صرف نفسه عن اتباع القرآن ثم صد الناس عن اتباع النبي العدنان فصرفوهم عن الإيمان بهذا الكتاب المعجز سيكون من الأشقياء من التعساء ولأنه ضل وأضل وأعظم الناس جرما عند الله عليه الذي ضل وأضل ولذلك قلنا أعظم الناس بؤسا وأعظم الناس جرما من صد عن سبيل الله قطاع الطرق الذين يقطعون الطرق على أهل الإيمان من اليهود والنصارى ومن غيرهم الذين ما يعني يعني منعوا الطريقة إلى إلى أن يستنير المر بأن يتعبد الله على بصيره من, من, من, من نفر الناس من المجالس من جلس يعني يرد الناس عن الخير الذي هو يستنير والخير الذي يستطير بين الناس فجلس يقعد للناس على الطريق وهذا يعني كان قوم شعب يفعلون ذلك يقعدون بكل طريق يصدون الناس عن الخير لا أن يدلون الناس على الخير فهذا من أسوأ الناس عند الله فعلا ولذلك لو لا خساسته خساسته لو لا وضاعته عند رب إذا لا, لا فعله ما, ما تركه الله إذا لا, لا يفعل مثل ذلك ويصد الناس عن سبيل الله وإن الله يستدرج كل إنسان على ما في قلبه من وضاءة من إخلاص من صدق أو من خساسة أو من, من, من, من نفاقه فأعظم الناس جرما كما قلت هو الذي صد عن سبيل الله ضل وأضل ثم صد عن سبيل الله كأمثال هؤلاء وكأمثال اليهود أصحاب الحق والحسد يصدون وصرفون الناس عن, عن كتاب الله وإذا يشوف الله قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها اللهم أمين الله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها شوف انحرف عنها وحرف الناس أيضا عن المجالس وهذا هذا من أسوأ الناس فعلا ومن أعظم ناس جرما عند رب العباد سبحانه وجل جل في أولا فهذا سيكون له ألوان العذاب وأشد أنواع العذاب بسبب إعراضه وأن يكون سببا في إعراض الآخرين صدف الناس وصدهم صدهم وانحرف وأخذهم بانحرف عن طريق الجادة مع الحجج الصطعة البينة مع ميان الإيمان والقرآن ولكنه صد الناس عن ذلك ومن صد الناس عن الخير أخذ وزرهم بأسره دون أن ينقص من أوزارهم شيئا ثم توعدهم الله للفعلان بعذاب أليم وبعقاب وخيم وبين الله للفعلان أنهم في مواطن الـ الـ الاختبارات سيزلون زللا عظيما يكون متسببا لهم في نار تلظى تحيط بهم أرادوا الخروج منها لا يخرجون أبدا ورسان حليم خالدين ومخلدين فيها قال الله تعالى متوعدا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ان تأتي الملائكة يعني مع ذلك قامت قيامة من أتاه الملك قامت قيامة وإن قامت قيامة فقد رد ربي وإن رد إلى ربي فليعد للسؤال جوابا فإن, فإن, فإن في البعث والنشور وفي عرصات يوم القيامة أهوال ليست بعدها أهوال ويغضب الله في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وهو الذي قال فلما آسفونا انتقمنا منهم وانظر كيف سيكون اهل الشرك والكفر والنفاق وأهل الصد عن سبيل الله الذي كيف ستكون كرمتهم يوم القيامة وكيف سيحشرون كأمثال الضر ويعقدهم الألوية لواء كل غادر يقال هذه غدرة فلان هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ويأتي ربك لفصل الخطاب بشفاعة النبي العدنان أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يأتي المالة لقبض الارواح أو يأتي ربك في عرصات يوم القيامة لفصل القضاء وليس المسألة على الترتيب الزمني المسألة على التنويع الذي يحدث لهم أو يأتي بعض آيات ربك اللي هي علامات الساعة الكبرى واتفاق المفسرين هنا في قولي أو يأتي بعض آيات ربك هو طروع الشمس من مغربها بل قل ما يسبقها من خروج الدجال وعيسى بن مريم وغير في هذا في هذا الباب ففي الرشفه والزلزله الكبرى تكون بين يدي بين يدي الساعه وتعلمون اخوتي الكرام أن بترؤ الشمس من مغربها فإنه لا ينفع نفس لا ينفع نفس ايمانو لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لأن الغيب صار شهادة وإن صار الغيب شهادة انتهى الأمر, انتهى الأمر فلا إيمان ينفع ولا ولا ندم ينفع يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن هذا التوئد وعيد شديد وتهديد أكيد من ربنا المجيد بقوتي وجبروتي وعذتي فمن علامات الساعة الكبرى تروع الشمس المغرب أو الدبا التي يعني تخطم الناس على على, على مناخيرهم ب ب ب ب ب ب ب بوسمه أن هذا مؤمن أو هذا, أو هذا منافق حتى يقول الرجل بايعت المنافق الفلاني منك فيأتي بعض أشارات الساعة لا ينفع أحد من الخلق إيمان ولا توبة يعني خروج الأول إرهاصات الإرهاصات بين هذه علامات الساعة الكبرى هي خروج الدجال والفتنة العظيمة تتكون مع الدجال كما قال نسلم ما من فتنتين من لدن آدم إلى آخر الخليقة مثل فتنة الدجال نعوذ بالله من فتنة الدجال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فليان أعنى بادروا بالأعمال فتنا هل تنتظرون إلا غنا مضغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة الساعة ادهى وامرشش الكاميرا كاميرا وقفت شفتي تشوفه بظبط ليه طب يلا مشال مشالوت شوفي اه اتفضل الاول يا حبيبي شهر في فتره عظيمه في اخر الزمان تتاتى علامات الساعه الكبرى كما قلنا ام خروج الدابه واو ترعش المغرب واذا خرجت الاولى فالخرى على على اثريها ان الذين دينهم ما كانوا لست منهم في شيء الشرذمه والتقطع في هذا الباب مخالف لمقاصد الشريعه ان الذين فرقوا دينهم ما كانوا شيئا لست منهم في شيء ولنزلت هذه في اليهود كما قال ابن عباس نزل في اليهود والنصارى صاروا أوزعا شيعا قال ليش وليست فيهم من الشاهدين الذين اختلفوا في الفروع الدين اختلف الاجتماع الاختلاف اللي هو المجتهدين هذا اختلاف اختلاف يسع الاختلاف يسع ولا يفسد الود قضية أما اختلاف العقائد لا يمكن أن يجعل للود مكانا ولذلك قلنا, قلنا لكم دائما يعني من, من, من سوى بين الاختلاف في العقيدة بالاختلاف في الفقه فهذا من الجهل بمكان وقد أفسد إفسادا ما يعلم به إلا الرحمن ولذلك نحن نقول, نقول لمن يقول بذلك إن كنت صاحب قضية إن كنت علما وان كنت نحسبك من أهل الديانة أنت, أنت أخطأت خطأا عظيما عن جهل كبير فعليك أن تراجع نفسك وتتراجع وأن تعلم بأن مساواة الخلاف في الاعتقاد كمساواة الخلاف في الفقهي معناها تضيع, الدين معناها تضيع الدين ولذلك أهل السنة والجماعة على أطيرة واحدة لا اختلاف بينهم أبدا في مساء العقيدة قد يارد الخلاف أو الاختلاف عن الصحابة الكرام وعن سلف الأمة في التطبيق لا في التأصيل بالتطبيق لا في التصنيف نعم كلمه توحيد كانوا توحيد الكلم لكنهم يفعلون ذلك لتوحيد الكلم لملمه الناس افكار افكار افكار لا تفيد الامه بشيء ولا تفيد الديانه بشيء افكار يعني عاطفه عاطفه تجر ولملمه الناس وكثر والكسره الكثره الهائلة. هم يحبون هذه هذه الشعارات والامه ارتكزت على قله حفنا يسيرة قلت 10 ارتكزت عليها عليها عليها الام ال10 بشرنا 300 رجل الأمة بأسرها فتحت كل الفاتحات على أكتافه 300 رجل 300 رجل من أجلها أسس الله الدولة الإسلامية 300 رجل الله جالا جعل أكتفيها بناء الصرح العظيم في مدة وديزة من أمر الزمن يعبدون العباد جميعا رب العباد يتكلمون بعزة المسلم نحن عباد لله تعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ديق الدنيا إلى الدنيا والآخرة فالاختلاف في فروع الدين في الفقه لا يفسد قضيه وكما قلنا بان المساله سنه كونيه في ذلك لكن الاختلاف في اصول الاعتقاد هذا الذي يهدم الامه هدما ان سوين هذا الخلاف هذا الخلاف لذلك نحن نقول لما لما نحن يعني نقارع المبتدع ويعني نقف وقفه من احسن ما تكون معه لأن المبتدع سيهدم الدين هدما ولان المبتدع يهدم السنن والشريعه باثرها تطير بوجود البدعه فلا بد لا بد من وقوف حاسم في البدعه وذلك اضطرى الصحابه كانت ترتجف أركانهم عند رؤيه البدعه لما يرى يدخل الابضان عمر فيرى يرى في سواه الظهر فيخرج يقول بدعه بدعه اخرج من اخرج من المسجد قال ابو هريره ان هذا يعتبر من فعل المنافقين فقد عصى ابو القاسم لكن ان البدعه لا تستقر ولا استقر لها قرار بين نعم أبا حمزة وده قول الشفع يعني يعني الشفع كان يقول يعني لك في مساءة يقال لك أخطأت فيها فقيا خالوا لك أن تقول كفرت في هذه المسائل لا مسائل الاعتقاد مسائل متفق عليها لا اختلاف فيها بحلم الأحوال ولو ورد الخلاف ورد في التطبيق لا في التأصير لذلك الهود والنصارى افترقوا على أصول الدين افترقوا على أصول الدين ونحن نفترق مع أهل البدعة والضلالة في ذلك رأيت أحد نمعين يقول يقول وحمد بن سلم مع أنه تغارب أخيرة قال جليل القدري ومن تكلم في حماد بن سلم فاتهموا على الإسلام لما قالوا لأنه كان محاربا لأهل البدع كان محاربا لأهل البدع فليهود ونصارى هذا دا من دأبهم الفرقة نعم والله على يعني توعدهم بقوة على ما جعله هذه الفرقة الذين فرقوا ديناهم وكانوا شيئا ولذلك قال الله فعلا لتكون كالذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولاك المعذاما عظيم ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إن وقال أن الله سبحانه وتعلم تطوع ولا تختلف وقال فساد الزهر البين الحلقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين ولذلك كما قلنا الاختلف أوزعا هو الاختلف أصل الدين كل خلاف جاء في الفقه يستوعبه يستوعب, يستوعب, يستوعب كل يعني كله خلاف يستوعى إلا اللي خلاف في اصل في اصل الدين نعم يا ربي يا استاذ سعد ليس ليس تهوين للبدع فقط بل بتزيين البدع ويخرج بقى علينا المقلده ويقولون وان هذه العادات والعادات فيها وعليها يعني يرددون ببغوات يرددون يرددون كلام المتاخرين دون روية ودون علم بكلام المتقدمين ودون النظر إلى خط العقيده الأحمر الذي لا يجوز القاء القربانه في بحال شوف هذا الكلام ما قاله شريف هذه هذه عقيدتهم هم يقولون دعوا, دعوا, دعوا المسائل التي يعني يختلف فيها الناس فالكلام كلام في التوحيد يفرق الناس فيتكلموا لا تتكلموا في مساله انتفارق بيننا شوف انظر واحنا قلنا قبلها وحتى كده قبلها كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه هذا وجوب هذا أمر يجب على كل إنسان يفعل به الشيعة أخبث خلق الله عن, عن عندي الروافض هؤلاء أضل من اليهود ونصار أخبث خلق الله لا تجي سمعت الحلقة اليوم عندما اتصل بها رجل منهم وقال أنه يريد أن يكون من السنة فأردت أن أبين له ما يقول قومه ليعلم المصيبة الكبرى الذين أضل خلق الله هؤلاء الروافض الخبثاء أضر وأضل فهم أضر على الديانة من اليهود ونصار وهذه فيها دلالة على زم الفرقة قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله والعجيب أن النسلم قال افترقت الهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وفترقت النصارع على 72 و 70 كلها في النار إلا واحدة وتفترق هذه الأمة شوف لا تتبعون نسانا لذين مقاركم شبرا بشبرا وضراعا بضراع حتى لو دخلوا جوحا ضب لا تخطبوا وقال وقال كان في هذه الأمة من ينكح أمه لو وجد قالوا تفترق هذه الأمة على 93 فرقة كلها في النار إلا واحدة انظر هنا النجاة إيش؟ النجاة في محطة العقيدة النجاة في محطة العقيدة والاتباع فقط فقط كل كل, كل, كل, كل لون يطرح كل قول يطرح إلا, إلا القول الأصير الذي به النجاة إلى, إلى الوطن الأصير والرسول به إلى الوطن قال قال, قال قال يا رسول من؟ طب من الفقد تنجو من لعلنا نكون منه من فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي اليوم ما لم يكن دينا هذا اليوم لا يكون دينا بعد ذلك بحال من الأحوال هذه آخر الأمة لن ينصرح إلا بما صرح به أولها كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك النجم في السماء قال ذلك عن الأمة ولذلك كانوا يحترزون احترازا شديدا جدا من البدع من كان على ما انا عليه اليوم اعتقادا وعملا اعتقادا وعملا لذلك هم يقولون أن تفارقون الناس بالدندنه حول التوحيد وما يخلفه من الشرك ولا بد ان تكون يعني هم يقولون انتم تدندنون حول ما يفرق الامه يجعلهم اوزاء قلنا اوزاء اوزاء ليتحدوا ويتالفوا على رايه واحدة افضل من ان يكونوا يعني جمعا وشتات القلوب موجوده اوزاء وهذا الذي يفت في عضد الأمة من كان على ما أنا عليه أنا أنا النبي من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي أصل ذلك اتباعا وانقيادا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذم أن يسلم الفرقة قال دعوة فإنها منتنة أبي دعوة جهلية وأنا بين أظهوركم وقال من رأيتمه يتعذى بعزة جهلية فأعضوه بهنى أبيه ولا تكنه يشوف أبي قالها تصريحا أعدد كذا قالها تصريحا قال يا أبي ما عمناك فاحشا ومذيعا قال وما لي لا أقول ما قاله النساء السلام من رأيتمه يتعذى بعز الجهلية فأعدوه بهنع به ولا تكنه حفاظا على الأعقيدة التي توحد الناس وتصل بهم إلى رب الناس بأمان سبحانه جل, جل في علا ولذلك منعنا من التشبه بغيرنا وقد قال النساء السلام ليس من من تشبه بغيرنا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجز إلا مثلها وهم لا يظلمون بعدما بينا الآيات العظيمة لو جاءت فرقت الأمة بأسرها فلابد أن تعض بالنواجز عليها قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله المرد الحسن هنا هو كل عمل صارح كل عمل صارح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بينا ذلك فأمر الملك فقال إذا هم عبي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى سبعمائة ضعف الأضعاف الكثيرة وإذا هم بحسنة فلم يعمل فاكتبوها له حسن رحمة ورأفة فلك الحمد يا رب العالمي فقال فاكتبوها له حسن ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة واحدة لذلك خاب وأخسر عليها قال حسن من فاقت وغلبت سيئته على أحده على عشراته قال ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسن فانما اتتركها من جرائي نعم أعوذ بالله. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من يقول بذلك أعوذ بالله هؤلاء أصحاب طريقة من وفقنا فهو معنا وحبيبنا وفوق رؤوسنا وسأصير أعلم أهل الأرض إيش بالدعاية الزائفة ومن خلفنا فهو عدونا ومن أضل الناس وهو من أفسد الناس وهو من أجهل الناس هكذا, هكذا المعاملة ونحن نقول كل من وافق أو خالف فإننا سنعرضه على كتاب الله وسنة نفسنا فما وافقه أخذنا به وما خالفه طرحناه وبجلنا من له الفضل أمامنا وإلا فلا كرامة قال الإمام الشفعي إن رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلأتكلم فيه قال فأعرضه على الكتاب والسلم فإن وافقه فهذه كرامة من الرحمن وان وان خالف فهذا تلاعب به الشيطان او تلاعب به الشيطان قال ومن جاء سيته فرجلا مثلها وهم لا يظلمون وان الله على قل الله لازم مثقال ذره وان الله قد حرم الظلم على نفسه سبحانه وجل وعلا فجعل جعله بينكم محرما نعم فالحسنات تضاعف من فضل الله ومن ومن احسانه ورحمته والسيادة تكتب على ما هي عليه بل هي أقرب إلى المغفرة هي أقرب المغفرة قد وردت أن الملك ملك الامين يقول للكاتب على الشمال فيقول له انتظر انتظر ساعات لعله يتوب ويأوب شوف يمهلها حتى تمحى من الصحيفة الله ما إنا نستغفرك توب إليك من الزلل ومن الإساءة قال تعالى قل إنني هداني ربي يا محمد قل أمره محمدا أن يقول للجميع من وافق ومن خالف قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم هذا الصراط الذي يصل إلى مرضات رب العالمين ثم يصل بعد ذلك الوطن الأصير في, في, في جنات النعيم فيكون في المرء صار سائلا واحدا كما قال حذيفة النجات في أنه إذا انقشعت الغمة ووجدت نفسك على نفس الطريق السوال الذي تسير فيه ولذلك حذيفة ماذا قال قال, قال إياكم والتلون إياكم والتلون عبد بالنوارس على ما جاءك عن, عن, عن نبيك عقيدة وسيرا وتذكر دائما من كان على ما أنا عليه وأصحابه كما قلت أصحاب ترويج البدع ترويج البدع ب ب بمحضية اتباع المتأخرين دون نظر المتقدمين فهذه تسببت في كثير من البدع تسببت كثير من البدع ولعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فطيه قل إنني هداني ربي إلى سراطة المستقبل آه محمد قل لهؤلاء أصحاب الضلال والغواية إن ربي هداني وأرشادني بالوحي, بالوحي. ولذلك نجاتنا في الوحي وطريقنا الصحيح الذي نصل به إلى مرضات ربنا الوحي لا, لا غير ذلك فأرشادا يربي إلى الطريق المستقيم وإلى القويم الذي نصل به إلى جنات النعيم من دي وهو دين الإسلام الذي لا خلل فيه ولا, ولا عوده وهو الحنيفية السمحة التي أرسل الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي على أساس حنيفية إبراهيم عليه السلام ثم أحايني لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة كما قوى تعلم كان إبراهيم يهوديا ونصريا لكن كان حنيفة مسلمة فالله تعالى قل يعني قل لكفار مكة بل وقل لأشيعهم لأشيعهم من اليهود والنصارى قل إن صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله وحده لله رب العالم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي قل قل لهم إن عبادتي لربي إن صلاة وهي أعظم أركان الدين بعد أشهدتين إن صلاة ونسك هنا إما نقاد الذبح قربة الله جلال فعلا قال زبح فيه النسك في الحج وهو من أعظم, من أعظم أركان الدين أيضا قل لهم إن عبادتي بأسرها نسكي يعني زبيحتي أو نسكي الزبيحة داخل الحج وحياتي وموتي فكل شيء لله جلال فعلا وما اقدمه عملا من الصالحات والحسنات كله يكون اخلاصا لوجه الله الكريم فلا وزن له ولا عبره به ولا ولا ولا يقبل صاحبه الا ان يكون مخلصا لله انا اضع امام قول الله تعالى انا اغنى شركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه المسألة عظيمه جدا عظيمه جدا ولذلك أنا اتذكر هنا كلام علي بن ابي طالب همروه مرفوعا موضوعا وهو صحيح موقوف كل الناس هلكة إلا العالمين والعالمون هلكة إلا العاملين هتف العلم بالعمل سإن أجابه إلا ارتحى وقلت لكم علامة, علم علامة عمل العالم بعلمه زيادة علم يعني إن أردت أن تكشف هذا العالم تعلم العلم هل عمل به أم لا انظر في التنامي لو بيتنام علمياً وازداد اعلم أن هذا رجل من أخلص الناس او من أطلق الناس سرعة في تطبيق العلم بالعمل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل العلم ارتحل لا يبقى القرار ليس له فإبقاء العلم بالعمل به ولذلك قال ابن عاينا يا أهل الحديث اعملوا بالحديث فمن عملوا الحديث مرة واحدة كان من أهله وقال الزهري زكوا على الحديث على كل أربعين حديثا اعملوا بحديث واحد ولذلك وزن العالم يعرف بعمله وإن كان يحمل علما فإنه قد, قد ينفع الناس بهذا العلم نشرا وهو لا يستطيع أن يعمل ما عنده الهمة التي يعمل بها فيلتقطها الصادقون فيعملون فيكونون في ميزانه هذا إذا راض الله بعبد الخير لكن لا تريد عالما متقرا أو رصخا له ثقا إلا ولا بد أن يعمل بعمله ولأن الله لا يزيد علمه إلا بالعمل لأن الحفاظ على العلم بالعمل والزيادة كذلك فمن عمل بما تعلم علم الله فوق العلم علما جديده مش بانحاء العالم في اليمن فقط يعني ممكن نقول ابو حمزه ممكن يقال في اليمن يعني في اليمن طيب نقوله طبعا غلط في الفروعه الفقهيه سنقول لك انا صراحه ساقول لك شيئا ابن حجر الهيتمي عنده اثقل من الرمل وقالوا في الرمل انه شافع الصغير ولو ترى بعض الكلام في العقائد عن عبد الحجر اليتمي أوضح طريقا وأنصع وأقرب الاعتقاد لسنة من من الرملي وإن كان كلاهما قد أخطأ الطريق في مساءة الاعتقاد كما يعني ممكن أبين في ذلك وهم علمائنا فوق رؤوسنا أجدادنا وهم طريقنا إلى إمام الشفع الذي هو طريقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل يأخذ من قولي ورد إلا, إلا صاحب القبر تعرف يا شريف أصلا هذه كلمة أحمد تكتب بماء العين والروح خذ الأعظم منها ما قال, من بعض قال, قال غزو أهل البيدع عندي أولى من غزو الأعداء في ساحة الوغى لأن أغزوهم في بيدعاتهم أولى عندي من ضرب السيوف لأن أغزوهم في بيدعاتهم أولى عندي من ضرب السيوف إذنك شيء ابن باز الله عليه من رجل فحل نبيل قال الحياة في سبيل الله أشق من الموت في في سبيل الله قل إن صلاة ونسخة ومحاية ومحاية لله رب العالمين الإخلاص فإن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه جل جل في عفوه وذلك قالوا بذلك أمرت وأنا أول مسلمين يعني أسرع الناس أو أول مسلمين في هذه في هذه الأمة اول من أسلم واستسلم وانقاد لحكم الله يدل في عفوه فهنا آية عظيمة تثبت أن الله يرد كل من يعني اختلط قلبه بالإخلاص وغيره غبش القلوب يضيع الناس عند علام الغيوب لا بد القلب أن, القلب أن يكون خالصا بجمعيته لربه جل في عليا. انا اغني الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وش... يعني التفات التفات القلب هكذا التفاتة ولا التفاتة في العمل سقط العمل وكان حبوطا يناله وأما المرء فيكون مذموما عند ربي رفع درجة, درجة الإنسان برفع إخلاصه لربه ثم قال قل أغير الله ألا تفهمون ألا تعقلون أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليه وهذا استفهام إنكاري فيه التعجب العظيم ألا تعجبون أتحسبونني أنني ابتغي ربا غير ربي الذي خلقاني ورزقاني وأعطاني ونحني ولدي له القوة والجبروت والقهل وعظيم الفعل سبحانه وجل في علاه قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء رباكم بنعيمه سبحانه وتجل في أغضق عليكم إحسانه بأعطاء ونعمة ولا تكسب كل نفس إلا عليه يعني هنا لا يجني أحد عن أحد لما دخل رجل بابني قال له السلام من هذا قال ابني قال ألا, ألا فإنه لا يجني عليك ولا تجني عليك قد قال الله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى وهذا ما استدركته عائشة على عمر وعن عمر كان الحق مع عمر في أنه يعذى الميت يعذى ببكاء علي على التوجيه الذي بيناه رضي بذلك أو صعب ذلك لكنها شوف محط نقد تون السنة بيانته عائشة علم رصين قالت قال الله تعالى وزر وزر وزر وزر والحديث والقرآن من مشكلة واحدة فإن وجدنا مخالفة من كل وجه فعلا أن هذا الحديث لم يصح بحال وهذا من أبواب نقد تون السنة الخلاف الخلاف من كل وجه ولن تجد ذلك أبدا فيما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اسال الله ربي ان لا انظر في الارض لاحد قط وان انظر في السماء لربي وحده لا شريك له وان يكون الأمر اخلاصا لوجهه الكريم اللهم امين رب العالمين اللهم امين اعوذ بالله من غضب الله اعوذ بالله من اعوذ بالله حيدا او اتباع الهوى ذلك وكل علماء علماء الامه ان بلاء الرفاع كلهم على هذه الوسيله وكلهم يريدون حبل الله الوصول إلى السماء اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين وأنت أرحم الرحمين وهذا ذكرني بكلام عليم الطالب كل الناس هلك إلا العالمين والعالمون هلك إلا العاملين والعاملون هلك إلا المخلصين والمخلصون على خطر العظيم فالإخلاص سر بين الرب وبين عبده لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده في مسألة سر أصيل بين بين الرب وبين العبد والله يعلم المحل القابل لذلك فيضع فيه هذه هذه الخصلة العظيمة فتعجب محمد صلى الله عليه وسلم يقول أغل الله تعالى أطلب ربا وأشرأ الشيك في العبادة كما تفعلون أيها البله السفاء بما, ف... بما تفعلون يعني كيف يذيقوا كيف... بمسك يعني يقول بذلك ولا أحد يحمل أحد أو ذنب أحد ولا أحد في ميزانه يوضع خطايا غيري لا ظلم اليوم إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة الى ختم الايه وهذه سعاده تامه ان يختم الله لنا سوره الانعام هذه الصوره العظيمه فنس الله جل وعلا أعوذ, اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله والله من لم لم ينصف, من لم ينصف لم يخلص يقال أن الامام الشافعي يقول والله والذي نفسي بيده ما نظرت أحدا على الغلبه وتمنيت أن يكون الحق معه لذلك ما غلبه احد ما غلب احد شوف الامام مالك لما قالوا له يعني ماذا ماذا تريد بهذا الموطئ؟ ام رايت موطئ ابن جريج ام رايت موطئ فلان وفلان؟ الموطئ موطئ مالك يعني بالنسبه اوراقه يسيره بالنسبه للموطئات التي كتبت. مالك ما ما تكلم، ايش قال ما مالك؟ قال كلاما عجيبا مالك. قال كلاما عجيبا، قال مالك قال ما كان لله يبقى. مش انتهى. الان حتى الحجر والشجر سيشرحون قريبا موطئ مالك. من شهره موطئ مالك و ذيوع مالك وشيوع مالك في, في مشاكل الأرض ومغربة خذ الأعظم من ذلك مالك لما قاله إما قاله آآ آآ آآ الخليفة العباسي إما هارون رشيد أو السفاح عندما قال له نجمع الناس على الموطق قال لا لا يا إمام شوه طب هو إمام خلاص البشرية كلها ستجتمع عليه وتقلده رأيت كيف ينبذون هذا التقليد والآخرون يأوون إلى التقليد يريدون شجرة يختبئون خلفها ليعلوا بها طب اعلوا يا رجل فقال وطبعا ما أقول لك تكون ندا لهؤلاء ولن تكون إلا أن شاء ربي شاء واسع ربي شاء علمه أنا لا أحجر واسعا قال أمتي الخير فيها كالمطر لا يدر في أول أم في آخره نعم فقال له للناس فهوم واجتهادات يا إمام لا تفعل لا تفعل لأن التأصير العام ما جاء وسبت على النبي فلا كلام لأحد أحد مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثم إلي مرجعكم أو إذا ثم قال ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي مرجع الخلال جميعا إلى الله تلافعلا يجازيهم بالحسنات أحسانا وبالسيئات عقابا على عرصات يوم القيامة أو غفرانا المسألة على التوحيد في هذا الباب والأهوال يوم القيامة يعني حتى مهما وصفناها مهما تكلمنا عنها مهما شابت الرؤوس وارتجفت القلوب واهتزت الأركان لما يحدث الهول أعظم من ذلك عندها لك أن ترى تجسيم ما يحدث في أم القيامة في قول تعالى يا أيها الناس تقو ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يعني يخلف بعضكم بعضا وليس خريفة الله هذا خطأ بين قال وهو الذي لا الله ليس له خريفة سبحانه هو الواحد الاحد هو الأول والآخر الظاهر والباطل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم أيهو جل وعلا جعلكم خلفا للأمم الماضية والقرون السلفة يخلف بعضكم بعضا كلما مضى جيل أتى جيل آخر إلى الأجل الذي أجله الله للدنيا سبحانه جل في, في علا ورفع بعضكم فوق بعض درجات يعني سخر الله جل في جعل غنيا له وجاه وله مكانة وله ملك وله سلطان وجعل فقيرا وجعل علما وجعل جاهلا وجعل قويا وجعل ضعيفا فالله فرق بين العباد وفاوت بين درجات ابتلاء, ابتلاء للغني وابتلاء للفقير ينظر هل الفقير يأتي بالعبادة المطلوبة منه بالصبر وعدم الحقد والحسد على الغني هل يأتي بالعبادة المطلوبة منه بالشكر ومن الشكر أن يحسن إلى الفقير ويغنيه عملا بما, بما منى الله عليه بهذه النعمة هذه مسألة عظيمة في هذا الباب فهو واختبار أيضا في هذا الباب قال ورفع بعضكم فقواعد من درجات ليبلوكم ابتلاء عظيم في هذا الباب ليبلوكم فيما, فيما أتاكم أتشكرون أم تكفرون أتعطون أم تجحدون وتنكرون لذلك ختم الله الصوره بهذا الختام يعني العظيم الذي فيه الذي فيه مع التامل السرعة إلى التوبه والاوبه نستغفرك ربنا ونتوب اليك مما اجرمنا ومما تعدىنا ومما ومما قد زللنا وأنت أرحم الراحمين مهما بلغت زنوبنا زبد البحر وعنان السماء فإن نطمع في مغفرة ربنا تلفع له فنستغفر الله علىنا وسرا ونتوب إليه توبة نصوحا قال الله تعالى ان ربك وشوف كل الدغية في هذا باب يأتي بالربوبية لأن هذه الهازة بالربوبية عطاء منع حساب عقاب هذه بالربوبية فقال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك يا محمد سريع العقاب لما خالف امره وعصاه فلا فلا يأخذن يعني هؤلاء بحلمه وانه لما لما امهلهم تنططوا وتكبروا وتجبروا واخذتهم الاماني ان الله استغرجهم في ذلك فساخذهم سريع العقاب اخذ اخذ اخذ عزيز مقتدر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يمهل الظالم يملي للظالم حتى إذا اخذه لم يفلت إن أغذى وأليم شديد سبحانه جل, جل في أولا فإن الله أيضا واسع المغفرة واسع رحمته لمن أطاعه واتقاه فاللهم اجعلنا من أهل التقى وأهل المغفرة اللهم اجعلنا من من إذا زل تابه وآبه وأنابه وإن الله يحب من عباده الأوابين وهذا صيرة مبلغة أن يكون كثير التوبة ولذلك قال الشيطان أهلكتهم بالمعصر ما تركنا ورب العز أهلكتهم بالمعصر فأهلكوني بالاستغفر ونستغفر الله ونتوب إليه ونختم بهذه إذا قال الله إن ربك سريع عقاب قال وإنه الغفور رحيم فالحمد لله أن ختام الآية وآخر نص في الآية غفور رحيم وإننا نتمسك بمغفرة الله وبرحمتي وقلنا المغفرة والرحمة إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق هنا اجتمع فافترق في المعنى فكانت المغفرة ستر الزنبي وكانت الرحمة عدم تعجيل العقوبة ولا تخيل العقوبة عليه فيكون الخ بأن الله لا يعجب العقوبة على عباده المستغفرين وأن من استغفر غفر الله له فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مذرار وامجدكم بأمان وابنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهار. أسعد الناس صحيفة وهذا سبت عن نبينا صلى الله عليه أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفار وإننا نستغفر الله ونتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه الصورة العظيمة صورة النعم والحكم والوصا قد ختمها الله لنا تفسيرا اللهم اجعلها اخلاصا لوجهك الكريم اللهم اجعلها اخلاصا لوجهك الكريم اللهم اجعلها اخلاصا لوجهك الكريم اللهم اربطنا بكتابك يا رب العالمين مصاحبة القرآن نجات مصاحبة القرآن نجات وأشرف ما تفعل أيها الكريم أن تبحث عن مراد ربك في كتابك الفوائد المصنفه تمام الهدايه <تصفيق> <الحمد لله. تصفيق> تمام الهدايه ووضح و... وتوضيح البيان بالتمسك بسنه النبي العدنان وما جاء به من القران أعظم ناس جرما من استخلصه الله للصد عن سبيله أعظم ناس جرما من استخلصه الله للصد عن سبيله عظيم رحمة الله على عباده أن جعل الحسنة بعشرة أمثلة أن جعل الحسنة بعشرة أمثلة. الحمد لله على ختام سورة الأنعام فلله فل الحمد والمن نتغل في سورة العرافة اللهم ما يسلنا اللهم ما يسلنا اللهم ما يسفنا وأنت أرحم الراحمين لا في سؤال سريع تفضلوا إلا فسأستأذنكم الآن أشكر لكم فضلكم كم أحبكم في الله اللهم أدم علينا هذه المنة وهذه النعمة اللهم أتم علينا هذه النعمة وهذه المنة اللهم أنت أرحم الرحمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم لا تأخذنا بسفهنا وبسوء عملنا وبعدم إخلاصنا ونسأل الله على فعلها ألا يعملنا بما نحن أهل الله من الزلات والسخطات والهنات التي نتجاوز بها الطوط بسيئاتنا التي يراها ربنا ولا يرها غيره سبحانه جل في علاه لا سيما ذنوب الخفايا في القلوب الباطنة يعلمها ربنا رب البراية سبحانه جل في علاه فنسأل الله للفعلاء أن لا يعملنا بهذا وأن يعملنا بواسع فضله وكرمه اللهم أدخل العظيم وجور منها في عظيم رحمتك وأن تأرحم الرحيم وعملنا بما أنت أهل الله ولا تعملنا بما نحن أهل الله فأنت أهل لكل خير وبر وثناء وإحسان ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين الحمد لله تتمي بنعمته الصالحات سبحان الله وهذه من أعجب الكلمات في العلم فقف إن العلم أفضل قائد إلا برجوها التقوى على القاصد دائما قلت أنا أجل أي أحد حمله الله العلم لأني أعلم أن الله عليم حكيم ما وضع العلم إلا في أهله في المحل القابل والله أعلم بعباده اللهم جعلنا كذلك يا رب اللهم جعلنا كذلك حسب الله نعم الوكير حسب الله نعم الوكير حسب الله نعم الوكير اللهم جعلنا من المستعصمين بالسنة عملا بكتابك رضي الله عنكم اللهم أمين الله عليك واجعل جمعيات قلبك لله وبالله وفي الله سبحانه وتعالى مع المشرفين إن شاء الله مع المشرفين إن أحبكم في الله الحمد لله على نعم الله جزاكم الله كل خير الله مني أستغفرك وأتو إليك الله مني أستغفرك وأتو إليك الحمد لله الله اللهم أمين فالرجل من الصراط على النبي صلى الله عليه وسلم ف... فاختصر في صيغة الصيغة بغية الكثرة ما قولكم يعني أنا أرجو أن يأتي ب... بأكمل الصيغة أفضل له ويقل من الكثرة فا اكمل الصيغ هي اكمل عند الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد لانه بتمامية بتمامها فيها كثير من الفائد العظيمه لقلبه وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وان اختصر جاز له ذلك لكن ليس هذا الاكمل ادرك شريف اسال الله بكم ودرى لكم بزغره الهندسه ودرى لكم فريق العمل على المجهود الضاني الذي تقومون به شكر الله لكم هذا الإحسان طيب إلى سورة الأعراف بعد الفجر إن شاء الله سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبه إليك والله الذي لا إله إلا هو إني أحبكم في الله حبا جمع وإني أعتبركم تاج, تاج رأسي وأنتم اللقاء آل المنصورة التي أحافظ عليها بين عيوني وإني ما أرى نفسي إلا خديما تحت أقدامكم فرزاكم الله خيرا وحسن الله عليكم